وقفنا عند كام كام نعم انا عارف الشيخ مقبل الرحيمه الله لكن لو في شيء ثاني خرج الله الحمد لله باب القول في من روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمضوي عنه؟ قال إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقاضي حكم من الأحكام، فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ، لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه، أو عموم أو قياس أو لكونه منسوخاً عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس اولى منه، وإذا احتمل ذلك، وإذا ذلك. لم يجعل قدحا في راويه نعم يقول باب القول فيما روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه أو لا أو ليس بجرح هذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها الأصوليون إذا روى رجل عن شيخ حديثا وهذا الحديث يقتضي وينبني عليه حكم من الأحكام فلم يعمل هذا الراوي بذلك الحديث هل يعد ذلك من الجرح؟ الجواب ليس جرحا والعكس كذلك ما لو عمل أحد الرواة بحديث أو روى حديثا عن شيخ هل بمجرد هذه الرواية يؤخذ من ذلك التعديل لهذا الشيخ أو لا يعني راوي من الرواة راوي من رواه روى حديثا عن شيخ وعمل بهذا الحديث هل بمجرد رواه بهذا الحديث يعتبر هذا من التوثيق لهذا الشيخ من العلماء من قال نعم يعد من التوثيق ولكن بشروط الشرط الأول أنه لا يوجد في هذه المسألة دليل إلا هذا الحديث الا هذا الحديث وعلم أنه لم يستند في حكم على هذه المسألة لا إلى قياس ولا إلى عموم، وإنما عمل بهذا الحديث فقط، فيعد هذا من التعديل والتوثيق لهذا الشيخ، والصحيح أنه لا يستفاد من ذلك التوثيق، وإن عمل بحديث هذا الشيخ، لماذا؟ لأنك تعلم أن جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد كانوا يرون العمل بالحديث الضعيف. ويقدمون ذلك على القياس، يقدمون ذلك على القياس، ويعملون كذلك بالضعيف في باب الترغيب والترهيب، وقد يكون العمل لإجماع أو قد يكون العمل لقياس وليس من باب الاعتماد على هذا الحديث ولذلك فعمل العامل بحديث لا يعد هذا العمل تعديلا لراويه وعكسه الذي نحن في صدده الآن وترك العمل بحديث لا يعد قدحا ولا جرحا في راويه. قال لماذا إذن لا يعد جرحا ولا قدحا في راويه؟ قال لأنه يحتمل. أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه إذا لم يكن الترك لضعف من لضعف الراوي وإنما لعموم آخر أقوى منه أو عموم أو قياس أو لكونه منسوخا عنده والمنسوخ ليس ضعيفا المنسوخ ليس ضعيفا وإنما تورك العمل بمقتضاء لمجيء دليل أقوى منه أو لأنه يرى أن العمل بالقياس اولى منه وإذا احتمل ذلك لم يجعل قدحا في راويه خلاص إذا قاعدة تكون عندنا العمل بحديث الراوي لا يؤخذ من ذلك التوثيق للشيخ أو لرواته وترك العمل بالخبر لا يؤخذ من ذلك القدح في رواته وإنما التعديل والتجريح لا بد وأن ينص عليه صراحة لا بد وأن ينص عليه صراحة نعم قال مثل هذا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار فهذا رواه مالك ولم يعمل به وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن طرقه العمل به قدحا في نافع هذا واضح واضح ما. قال ومثله الحديث الآخر الذي أخبرناه القاضي أبو بكر احمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الضرداء هاشم بن يعلى الأنصاري قال حدثنا إسماعيل يعني بن أبي أويس قال حدثني أبي عن محمد بن مسلم أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله محمد عن كراء المزارع قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه أن عميه وقد كان شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك قال محمد فقلت لسالم اتكريها أنت فقال نعم قد كان عبد الله يكريها قال فقلت فاين حديث رافع بن خديج قال فقال سالم إن رافعا قد أكثر عن نفسه نعم نفس الدلاله ايضا لكن هذا اسناده ضعيف في اسماعيل بن عبد الله بن ويس وهو صدوق يخطئ ولكن يشهد له ما مر في الذي قبله نعم قال باب بان السفه يسقط العداله ويوجب رد الروايه السفه عامه السفيه كلام يشمل السفه قد يكون في السن قد يكون في العقل ولذلك يقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال العلماء السفيه هنا اما الصغير الذي لم يبلغ الحلم أو الذي قد بلغ ولكنه لا يعرف كيف يتصرف في ماله، فينفق المال في غير وجه، فيبقى هذا الحكم وإن بلغ الرجد، ولذلك أمر الله تعالى باختبار من باختبار السفيه. فقال ماذا فإن أنستم؟ منهم رجدا فيبقى الأمر وإن بلغ إلى أن يثبت رجده فالسفيه هنا السفة العته الجنون كذلك بارك الله فيكم الاضطراب التغير كل هذا يدخل في هذا الجانب معنا يا إخوان اخوانا الذين يهيئون انفسهم للوقود وللنوم انتبهوا معنا نعم قال اخبرنا ابو حازم الاعرج عمر بن احمد بن ابراهيم العبدوي بن قال اخبرنا ابو احمد محمد بن احمد بن الغطري في العبدي بجرجان قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن سلام قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول لم يكن شيء أحب إلي من أن أرى رجلا يقدم من مكة فاساله عن أب الزبير حتى قدمت مكة فسمعت منه فبين انا عنده إذ جاء رجل فسأله عن شيء فافترى عليه فقلت تفتري على رجل مسلم قال إنه غافني قال قلت يضيظك فتفتري عليه فآليت ألا أحدث عنه فكان يقول في صدري عنه أربعمئة لا والله لا حدثتكم منه بشيء أبدا الله أكبر يعني هذا أبو داود قال سمعت الشعب يقول لم يكن شيء حبي لي من أن أرى رجلا يقدم من مكة فأسأل عن أبي الزبير حتى قدمت مكة فسمعت من يعني من أبي الزبير ومحمد بن مسلم تدرس فبين أنا عند إجاء جاء رجل فسأل عن شيء فافترى عليه هذا شعب عنده تشدد لا يلزم من ذلك أنه بالفعل قد فقلت افترى فقلت تفتري على رجل مسلم قال إنه غاضني إذن شعبه ترك حديثه لأن هذا معدود في السفة هذا يؤخذ منه فائدة لكن هل يؤخذ من ذلك ترك لا الزبير الجواب لا حتى ينظر في بقية كلام العلماء هذا الأثر قلت صحيح أخرج العقيل في الضعفاء واسناده صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعقيل أيضا في الضعفة بس من طريق آخر هنا عند الشيخ ماهر أيضا قال اخرجه العقيلي طبعا انا عندي الرابع واحد ثلاثين ومائه صح نعم. اخرجه العقيلي في الضعفاء الرابع مائه واحد ثلاثين يعني عادي النسخ متوافقه مش مشكله معلش ونسخه واحده وبعدين لا مش دي المشكله واخرجه ابن ابي حاتم ايضا في الجرح والتعديل تمام في المقدمه طيب المقدمة هنا الأسانيد التي فيها ليست مفهرسة واضح يعني ترجع أنت للبحث أولا هذا ليس حديثا مرفوعا ليس حديثا مرفوعا وإنما يحتاج أن تبحث بمعنى تقرأ في المقدمة وليست مظنة وليست مظنة ده أنت بترجع هناك رواه تكلموا في بعض الرواة مثل الشعب الذين تكلموا في الجرح والتعديل، فبترجع مثلا تبحث عن هذا الأثر هكذا بالخطرفة بالتقليب يعني ليس مصدرا بحيث انك ترجع إيه؟ إلي. إليه تمام والنقل هنا أيضا من المقدمة فقط يعني العقيل والضعفاء تقدم الجرح والتعديل، العقيل والضعفاء تقدم الجرح والتعديد انتهينا نعم طيب كذب في حديث الناس تظاهرا بالوضع والنية يعني التجنب للكذب الف طبخ هذه الحاله عن يحيى طبعا شعبه مع ابي الزبيدي قال وافترى عليه وبانه اقر انه افترى عليه يعني تعمد الكذب عليه ولا افتراء هو دعوه ادعى عليه امرا لم يكن منه لكن معلوم ان شعبه رحمه الله تعالى كان شديدا متشدداً وأنه أخطأ في تجريح أناس وجرحهم بما لا يجرح بمثله فهذا يضم لو جاء هذا عن غير شعبه من ممكن أن يقبل مشكلة هنا في شعبة مشكلة لكن يؤخذ من ذلك أيضا تمام أن لو وقع هذا من راون ونقل هذا غير شعبة فهذا مسقط للعدل نعم مسقط قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرات على حمزة بن محمد بن علي المطاميري بها حدثكم محمد بن إبراهيم الغازي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وذكر النضر بن مطرف فقال قال يحيى القطان سمعته يقول إن لم أحدثكم فام زانيه قال يحيى تركت حديثه لهذا نعم ذكر النضر المطرف فقال يحيى القطان سمعت يقول إلا محدثكم فأمه زانية قال يحيى تركت حديثه لهذا ما صحيح يعني ليحتمل هذا الأمر ويرضى بمثل هذا هذا مسقط لماذا مسقط لعدالته هذا مسقط لعدالته لكن نقلت رجال ثقات عدا حمزة ابن محمد بن علي المماطري أو المامطري قلت لم أقف على ترجمة والخبر الصحيح فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ومن طريق ابن عدي في الكامل قال البخاري قال يحيى القطان سمعت يقول إلا محدثكم فامه زانية قال يحيى فإنما تركت حديثا لذلك واخرجه العقيل في الضعفاء من طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد نعم قال قرأت على القاضي أبي العلاء الواسطي عن يوسف بن إبراهيم الجرجاني قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم بن عدي الحافظ قال حدثنا أبو زيد يحيى يحي بن روح الحراني قال سألت أبا عبد الرحمن بن بكار ابن أبي ميمونة حراني من الحفاظ ثقة, ثقة وكان مخلد ابن يزيد يسأله عن الحديث من حفظه لما لم تكتب عن يعلى بن الأشدق قال خرجنا إلى ربض خرجنا إليه إلى ربض ابن مالك خرجنا إليه إلى ربض ابن مالك وربض بن, وربض بن مالك هو خارج من حران فسألناه عن شيء من الحديث فقال كذا وكذا من بغل تفليسي أحمر مدور في كذا وكذا من حدثكم ولم يكن وتكلم بالفحش فالتفدت إلى صاحبي فقلت في الدنيا إنسان يكتب عن هذا فتركناه وما كتبنا عنه شيئا بل لو شوفوا مشايخنا النهارده <تصفيق> ده بس يعني تركه لما سمعوا يقول ايه كتبنا قال يعني شيء جبن عديد فقال كذا وكذا من بغل تفليسي أحمر مدور ده ده ده, ده مصطلح كبير جدا ده بعض المشايخ على المنابر مش بغال بس ده بيذكروا البغال والذرات والحمير واللي طالعينه الناس الله السلام والعافيه تركوا الروايه عنه لذلك ترك الروايه عنه لذلك قال خرجنا اليه الى ربض بن مالك وربض الى وربض بن مالك وخارج من حرام فسالنا عن شيء من الحديث قال كذا وكذا من بغل تفليسي أحمر مدور في كذا وكذا من حدثكم ولم يكن وتكلم بالفحش فالتفت ولم يكن يكن يكن ولم يكنني نعم مكنني أصنا بقرأ من النسخة الثانية عندي مضبوطه لكن عنده مش ممكن. ولم يكن على أساس الجازمه متكلم بالفحش فالتفت إلى صاحبي فقلت في الدنيا إنسان يكتب عن هذا فتركناه وما كتبنا عنه شيء هذا اسناد ضعيف فيابو العلاء الواسطي قلت محمد ابن علي بن أحمد بن يعقوب ضعيف وسبقت ترجمته في تسعة وعشرين طيب تسعة وعشرين قال ومحمد بن علي بن أحمد بن عقوب المرابل علي الوسيط ضعيف التام البعض بالوضع قال الحفظ الذي ظهر لمن سياق ترجمة في تاريخ الخطيب ان نواه آل في الشبيه خطيب بعضها اما كون التوم بها وببعضها فليس هذا مذكورا في تاريخ الخطيب طيب وهنا نفس القصه وفي الجمله فاولئك على لا يعتمد على حفظه اما كون متاما فلا انظر اللسان نعم قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال أخبرنا أبو الميمون البجل قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عطاف بن خالد قال قيل لزيد بن أسلم عمن يا أبا أسامة قال ما كنا نجالس السبهاء ولا نحمل عنهم قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان في رازه ابن بشير درستوي درستويه اه درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس يقول لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه. وإن كان اروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يبتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا ولكن أشهد لسمعت مالك ابن أنس يقول لقد ادركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولما يا أبا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون إذن لا تأخذ من سفيه معلن أو معلن بالسفة وإن كان اروى الناس هذا هو الشاهد وهذا إسناده طبعا صحيح والخبر أخرج فسق في المعرفة والتاريخ ومن طريق المروزي للعجل ومعرفة الرجال والخطيب الجامع وهنا أيضاً 303 قال أيضاً نعم بقي في التخريج أيضا وأخرجوا العقيلي في مقدمة الضعفاء وابن حبان في مقدمة المجروحين ورماه في المحدث الفاصل وابن شاهين في الضعفاء وابن عدي والحاكم في المدخل إلى الإكليل طبعا مدخل الإكليل جزء صغير يعني ليس كبيرا وهنا أيضا اخرجه عقوب بن سفيان والعقيلي وابن في المقدمة والرماه والحاكم في المدخل إلى الإكليل وهكذا. إلى هنا إن شاء الله.